بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن هذا القرآن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 قالَا قائِلُ مِنهُم لاَا تَقُتُلُ يُوسُ فَ وَأَقُوه فيِي غَيابَةِ الجََُّ وَأَقُوه فيِي غَيابَةِ الجُبِّلتَققُهُ بَعض السَّيارَةِ إن كُنتُم فَاعِلِينقالَالَ قائِلٌ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلقطه بعض السيار يلقطه بعض السيارات ان كنتم فاعلين طالعوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له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 وشروه بثمر بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا الرَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ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 وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا هذا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كريم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 لا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الحكم إِلَّا لِلَّهِ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك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 وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نَحْنُ بتأويل الأحلام بعالمين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 قَالُوا مَا خَطْبُكُمْ إِنْ إِذْرَاؤُتُ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ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 ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعين ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به, لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول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 ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا أَخَذِلُوا عَلَيْنَا مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين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 نافيها وان لا صادقون قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وَتَوَل عَنْهُم وَقَالَ يَا أَسَفَعَ يُوسُفَ وَ بَِّت عنَاهُ مِنَحُزْنِِ فَهُ وَكَضِيم قالوا تَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَلكُرُ يوسُ فَ حتىَ تَكُونَ حَربًا أَ تَكُونَ مِنْ الهَِكِين.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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَا فَأَوْفِلْ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ رَوَافِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ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 تي بصيرا واتون باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريحه يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم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 وقد احسن بي الاخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي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 عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشيتهم من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون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 حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاء